قلوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي أمتطي صبوى الملوني والله العظيم أننا كنا نعيش وكنا نأكل وكنا يعني, يعني أفضل وأحسب مما لو كنا في بيوتنا قلوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي أمتطي صبوى الملوني خذوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي أمتطي صهوى الملوني خذوا مني فؤادي وامنحوني سلاحي أمتطي صهوى الملوني اني لم اعش لادوق ذللا ولا لادوب في حضن حنونه فاني لم في حضن فنونه ولكن كي ادود على حمايا شربنا الذل من صوت الاعادي وسرنا كالقطيع بكل وادي فضينا ان نكون لهم ديونا ونلبس ذله ثوب الحديد نقبل كف خنزير اللعين ونصفع كف طاهرة تنادي نقبل كف خنزير اللعين ونصفع كف واهلا بالمنون على الجهاد واهلا بالمنون على الجهادي خذوا مني فؤادي ومنحوني سلاحي ام تطي صهى والمنون خذوا مني فؤادي ومنحوني سلاحي ام تطي صهى والمنون خذوا فإني لم أعيش لأذوق ذلاً ولا لأذوب في حضن حنوني فإني لم أعيش لأذوق ذلاً ولا لأذوب في حضن حنوني ولكن كي أذود على حمايا فهذه روحي الحرى فداءً لكل جريحة دوان لكل عفيفة في الأرض تشكو جحيم الهدك تلعق من أساها لكل يتيمه تدعو اباها وبين دمائه تاهت خطاها لكل يتيمه تدعو اباها وبين دمائه على بطايا من رفات هذا راس امي هذا راس ذي يداها سلاحي ام تطيصا والملوني خذوا مني فؤادي وامنعوني سلاحي ام تطيصا والملوني خذوا مني فؤادي وامنعوني سلاحي, سلاحي ام تطيصا والملوني فاني لم اعش لادوق ذللا ولا لادوب في حضن الحنون فاني لم اعش لادوق ذللا في حضن الحنون ولكن كي ادود على حمايا فإني ذبت من فرط اشتياقي الى الجبهات للخيل العتاق إلى عزف الرصاص يحن قلبي ويطرب حين يدعى للتلاقي فإما النصر ياسف بالأعادي ويسقيهم أساً مر المذاقي فإما النصر ياسف بالأعادي ويسقيهم أساً مر المذاقي وإما الموت ينضي بي مزف بها, مزف بها إلى الحور السواقي ففجر النصر لاح له شروط يبدد ظلمة الليل السجين ويبعث في حنايا القلب عزا وإن أزرى بنا ذل السنين ففجر النصر لاح شروط يبدد ظلمة الليل السجين ويبعث في حنايا القلب عزا وإن أزرى بنا ذل السنين وإن وقف الطغاة أمام دربي وإن كادوا بكيبهم المهين فلم تهدأ بياح عاصفات ونصر الله في الهيجى يقين وإن وقف الطغاة أمام دربي وإن كادوا بكيبهم المهين فلن تهدأ بياح عاصفات ونصر الله في الهيجى يقيني